قبل أن نبدأ درس الفقه مع جملة من التنبيهات أما الأول، فتنشطون لثلاث امتحانات قبل رمضان. أما أقول؟ أما الأول، فوزع عليكم اليوم مذكرة وصول السنة بمسجد القبيل، وأعطيكم أسبوعين الامتحان. يكون الثلاثاء بعد ليه؟ بعد المغرب. ها جيد موافقة لا شارع يصور شانا عايز امتحن قبل ايه قبل رمضان ووجع الجيزة قبل رمضان طب اعتقد ان اسبوعين كاملين ها لا ما هو كثير خاصة لمساء الوصول السنة تكرت معنا في غير ماذا في غير مجمو الامتحان الثاني وامتحان كتاب الطهارة في شرح الدلالي المضيه هذا يوم الجمهة. نعم. مياه ايه كتاب الصهارة بس من من من شرح الدلالي نعم الدورة يعني لعل انا ان شاء الله تعالى نوزع مذكرة الجمهة بعد القادم اما مذكرة القضاء فان شاء الله تعالى تتوزع عليك في اسبوع المقبل ونعطي للقضاء اسبوعا واحد فهذه ثلاثة امتحانات تقع في الاسبوع الذي يسبق رمضان ها ما ما ما ما, ما كلمني احد لا, لا لا لما تذكر الجوائز او انا خطير كما في بعض الروايات طيب إن شاء الله تعالى إلى الآن طبعا ليس في رأس شيء من القائزة لطلبة العلم وإن كنا على الشرق سنكافر جميع الذين ايه حصلون الدرجة النهائية وإن شاء الله تعالى لعل الجائزة المقترحة هي كتاب الأداب الشرعية للإمام ابن مفلح لأن طبعا في هذه الأيام تعلمون أن في تركيز عليه على هذا الباب باب السلوك والأداب والأخلاق فلذلك تكون القائزة في هذا الباب كتاب الأداب الشرعية للإمام ابن مفلح لو وجدنا سبيل لتحصيل كتاب جمع الأداب للإمام ابن القيم هو كتاب من أربعة مجلدات يشري كتاب جمع الأداب كتاب الأداب الشرعية نافع وإن وجدتم متميزا لعل أكافئه بنظرة النعيم تعرفون نظرة النعيم في أخلاق وشمائل الرسول الكريم كتاب ألفه كتيبة من العلماء بإشراف الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي يتكون من كم مجلدة؟ سنت عشر مجلدة ليس أضخم منه ولا أشمل منه ولا أوسع منه في باب الأخلاق وهو المرجع الأول من مراجعنا في قواعد السلوك الذي التي تسمعونها بالنسبة للأخوات ناشدنا كتأخير الامتحان السنة لأننا لم نحضر الدرس من أوله والله أنا أريد أن أفرغ من هذه الامتحانات قبل رمضان لأفرغ لشأن آخر بعد رمضان وظني أن طالب العلم متى أدخل الكير أفلح صحيح، ومتى تعود على الراحة صار جماما جماع تعود على النوم والراحة لا لا تنتفع منه بشيء. اسمع طلبة العلم، وقع لكم، وأنا أخذكم بالشدة، وهذه قاعدة مهمة جدا في التربية والسلوك والأداب والأخرى، فليقصوا أحياناً على مني على من يرحمه. وهي أحيانا لا دائمة صحيح أم لا ما تشعد لهذا إبراهيم طيب قم يا أبا نصر طيب أنا أرتاحوا دقائق معدودة حتى يوزي عليكم أبا نصر الأشرطة وتبقي الباقي لمسجد القبيل هو شريط واحد لو أن أختا ترسل إلينا ورقة بعدد الأخوات فقط الموجودات أقول فقط الموجودات قم عمر كده ولا حاجة. هذه هدية طبعا أرسلت إليكم من الدكتور محمد سعيد رسلان رزا الله خيرا ومن ولده عبد الله والرجل لما سمع بكم أرسل إليكم شريطا في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صحبه. هو شريط واحد فقط لو أن أختا ترسل إلينا ورقة بعدد الأخوات الموجودات أقول عدد الأخوات الموجودات فقط طيب الأخت لا تتولى التوزيع من عشان لا تأتيني شكوى بعد أن أختا لم تأخذ طيب ارسل اليها شمانية فقط ترتاح يا خالد ها شوف اللي بيصلي وضعته امام شريط ولا خلاص اخذته من الجناح ده كله اللي ما اخذش يشير أنا نصر خلاص تعالى خلاص تبص تسمع بارك الله فيك تعالى كده طبعا بقى من المنشدين بعض نذكره إذا نسي الشيخ ما شو يعني هو دخل دكتور طيب خلينا ما في حل كل طيب المشكله كانت لما استخدم ده الباب ده طب وريني كده تجندوا وصل المسائل طيب مشكله نعم هذا تستفيد من منعه في الحج يا رجل في الشهر الاول الشرط قد يمنع مباح طب ما هو منع الشراوي منع القلانس ومنع النعال امم او منع الخفاف قال في حديث ليس في السنيه قال فصل ما بين يهودي والمسار عن هاتين القلانس الدكتور يشرح التراكمات علي الله عنه مستعان الله عنه مستعان كله من وقتكم ما في الدين سؤال صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبار في الجزاري والقميص والعمامة لماذا لا نقول أن إسبار العمامة محرم دلالة اختران لأنه لم نقف على أحد من علم قال بالتحريب ما تقول في هذا مم. طيب وقفنا عندنا مسألة ماذا باب في أحكام الزينة والنظر كام الزينة والنظر. المسألة الأولى إكرام الرجل شعره لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه قال اذا كان لأحدكم شعر فليكرم وقد جاء تفسير اكرامه بتمشيطه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا مشوه المنظر فقال أما كان يجد ما يسكن به شعره أما كان يجد ما يسكن به شعره ولما جاء في صفة شعره عليه الصلاة والسلام أن شعره عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إلى شحمته وزنيه، وكانت له جمة، ولما عليه الصلاة والسلام قلت. وقد صح ناهيه عن الترجل إلا غبا وعن الارفاء وليس في ذلك من تعارض مع اكرام الشعب إنما النهي صرف إلى ما كان فيه من الترفل <تصفيق> إلا قدامي يعني يوم من بعد يوم آخر كلمة اي <تصفيق> <إيه؟ تصفيق> ما كان فيه من الترفلي والارفاه والمبالغه قلت وإن استعمل له الأذان هل يجوز رجل أن يستعمل الكريمات والأذان في شعره أم لا يجوز؟ نعم غير لا ما في مشكلة إنها. صلاة ليس بعازل الكريم. كرام الشاعر. نعم. يعني إذا أنت تقر الشباب على ما يفعلون هذا من دهني، من إدهاني شعورهم وكذا إلى آخره. telefon la baş غير التشبه ما يدخلش في باب الإرفاه والتغفل طيب قلت ولا بأس باستخدام الأدهان في ذلك لدخوله تحت معنى إكرام الشعر ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن رأسه حتى يسيل المسك من مفارق رأسه. على ألا يدخله، على ألا يدخل ذلك في معنى الترف من الحرص عليه. وامفاق غال المال فيه وفعلي كل وقت فإن هذا مما يتنافى مع معنى الخشونة ويدخل في معنى الترفه. فرع صبغ الشعر بالسواد قلت ويشرع تغيير الشيب إلا من السواد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بأبي حاف والد أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه بيضاء والحياته غير هذا الشيب غير هذا الشيب وجنبوه السواد صار اهل العلم هذا الوجوب إلى الاستحباب فصار يستحب تغيير الشيء وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ما الكتم هي حناء أيضا لكن مختلطة بماذا بغيرها من الألوان الأخرى ما ليس سواد يعني يشرع تغييرها بالقدم ولو كان لونه بني لأن الحديث نص على ماذا تمام قلت وفيه دلالة على مشروعية التغيير بأي لون سوى الأسود إلا أن يدخل في معنى شهرة ومعرفة يعني ما يأتي غيره بلون أخضر مثلا لأن هذا داخل في معنى شهرة وإيه؟ ومعرفة صحيح؟ نعم هذه مسألة لابد من ضبطها أن أكثر الناس لا يصبغون الآن هل هذا يسقط السنة باعتباري أن هذا يدخل في معنى الشهرة؟ لا لا يسخف السنة هذا لأن في الحديث الصحيح توبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد له الناس لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يدرهم من لهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك أما السواد أما السواد فيحرم الخضاب به قولا واحدا أما السواد فيحرم الخضاب به قولا واحدا لأهل العلم إيه طبع. طبعي. إيه طبعي. طبعي. كيف الصبغ الصبغ الصبغ الشواد يحرم, يحرم, يحرم, يحرم, يحرم, يحرم. به الصبغ. الصبغ. الصبغ أما لا قلت يحرم به غاب آه عذر أما الشواد فيحرم به الصبغ قولا واحدا وإن كان يسمى خضابا نيد ولما يشمش في الحديث سيكون قوم يخطبون بماذا بالسواد رؤوسهم كحواصل الحمام قولا واحدا لأهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام يكون قوم آخر الزمان يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجن رؤوسهم كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجن وفي الحديث أبي قحاف الشابق غير هذا الشيء وجنبوه الشواد وهما صريحان في تحريم وهم صريحان في تحريم الخضاب بالسواد لا يحتاج إلى تأويل أو نظر فرع تحريم القذى وهو حلق بعض الرأس دون بعض وهو محرم على أي صورة كانت كما هو فاش في هذه الأيام مما يعرفه بحلقة أو بحلق بحلقة, بحلقة الإنجليش. وقد صح النهي عن القذع من حديث ابن عمر عند البخاري. فائدة. ولا يدخل تدريج الشعر في معنى القذع. تدريج الشعر. يعني جعله درجات هنا أعلى راسي مثلا على درجة فنزلت هذه الدرجة شيئا فشيئا هل هذا تسميه قزعا ولا يدخل تدريج الشعر في معنى القزع لأن هذا مما لا تنفك عنه العادة لا يمكن أن يطول الشعر كله بدرجة واحد هل هذا ممكن لا العادة أن الشعر لا يطول بدرجة إيه واحدة. والعادة أن من يقص شعره ويجعله ماذا على درجات صحيح فلا يدخل في معنى القزع صلامة من أقول لك صلامة أن هو في نوع من الدرجية لا يدخل في باب القزع وإلا قلت لك ارفع قل سوتك ويكون الجواب من حالك أنه وهذا أبلغ الجواب صحيح ولا يدخل في معنى القذع لأنه لا يصدق عليه لا يصدق عليه أنه حلق لبعض الراشدون بعض وعليه فلا بأس بتدريق الشعر إذ ليس هو داخلا في معنى القذع ما معنى أحلقوه هنا وإلا لقلنا بجواز حلق الرأس في غير المناسب إن كلمة الحلق هنا على المعنى العام الذي يشمل التقصير معه كما تقول أنا ماشي للحلاق صحيح وما يحلق لك إنما يقصره واضح فاحلقوه كله, كله أوزروه كله ليس على معنى الحلق تمام نعم والتدريج لا لا يخرج عن معنى التسوية لأنه لا تنفك منه العادة ما قلت هذا لا ليس داخلا في باب التدريج هذا رجل ليس داخلا هذا في باب التدريج انتبه طيب مشكلة حلق القافى وقد كراهوا بعض أهل العلم حلق القفاء أي حلق بالموس يعني تمام كراهوا بعض أهل العلم وذلك للأسباب الأسئة أولا أدخلوا في معنى ماذا في معنى القزة لأنه حلق لبعض الرأس وتركه إيه؟ حلق لبعض الرأس وترك بعضه لأن شعر القف شامل لماذا مشترك أو داخل في معنى شعر له الرأس فلا يجوز أخذه دون بعض له دون الرأس مفهوم هذا؟ أظهر الصيام ظهرت عليه إيه لكرها نعم على <تصفيق> يا اخي برتبار دون اعتبار في اعتبار دون اعتبار في نفس معنا هنا في الدرس باعتبار جلوس وليس معنا باعتبار طلب العلم وانما باعتبار الحاجة واعتبار اللي طلب مش في اعتبار واعتبار يا اخي العبرة احنا هنا اجلنا الحكم على الرقبة ولا الشعر شعر مش ده متصل اسمه لا. لا لا لا يا رجوع <تصفيق> يا إبراهيم مهلا مهلا بس عشان تنزل معي عشان بس أجيبك شيء في شيء وياقول طب ليلى مندخل الرقبة في حد الرأس عند مسح الرأس في الوضوء قلت لأنها منهم باعتبار وليست منه إيه باعتبار وهذا أمر معتبر شرعا كما قالت الملائكة لله إن فلانا جعل حاجة مع وكان كان جالسا إيه وإذ قلنا للملائكة تسجدوا دخل إبليس في هذا العموم أم لا ها دخل وإلا فليس من الملائكة لكن هو باعتبار الخطاب من الملائكة وباعتبار الحقيقة ليس من الإيه بدليل أن الخطاب شمله صحيح وأن وعتب الله عليه أنه إيه لم يسجد صحيح وعاقبه على ذلك تأول الجواب. الأمر الثاني هو متصل به ولا ليس متصلا به يبا يأخذ حكمه يأخذ حكمه طالما أنه هو متصل ايه؟ به شعر القفى هو من شعر الرأس ولا لا يبا هو واحد متصل به فلما تفصل بينما في الحكم فهو داخل في معنى القزع كما قال الإمام أحب ثانيا ووجه الكراهة ما قال ابن تيميا في اختضاء السرات المستقيم انه داخل في معنى التشبه شوفش الافأل انجليزي يا ابراهيم <تصفيق> عمل ازاي افأل بالدر الطول وعرض <تصفيق> كما قال ابن سيمية انه داخل في معنى التشبه اذ من عادة اهل الكتاب انهم يحلقون اقفيتهم تليل العموم زروه كله أو اشرقوه كله وقوله كله يشمل جميع الشعر ولا شك أن شعر القفى داخل في هذا العموم المسألة الرابعة قفص الشارب قلت أما قفص الشارب فشابت من قولي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس فذكر منها قص الشارب وجاءت روايات بحفه وهو قطع او اغز ما استطال منه على الشفة العليا وحده بعض أهل العلم بظهور الحمرة الشفة، وفي رواية جز ورواية الجز فيها استحباب الأغز شديدا، بل وجاء وعيده. الشديد في ذلك فقال من لم يأخذ من شاربه فليس منا قلت أما حلق الشارب بالموس بحيث يبقى على الوجه كأثر فهذا كما قال الإمام مالك مثلة إيه؟ إن التمثيل التشويه كما قال لك مثلة بجشة فلان يعني شوه بها هو مثلة إيه ده؟ راجح من الوايات الماضية أنه يجب بقوله من لم يأخذ من شربي فليس منه هو مثلأ كما قال الإمام مالك رحمه الله قلت هو كذلك لأنه لم تأتي رواية بالحل مسألة وجوب أسلاق اللحية وإطلاق اللحية واجب بإجماع أهل العلم وذلك لقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك وهذا مما ركبه الله عز وجل عليه بني الإنسان والأصل أنه لا يجوز الأخذ من شعور البدن إلا ما دل الدليل، وهي سنة فطرة، فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ثانيا ما صح في مسند الإمام أحمد أن دخل مجوسيان على النبي صلى الله عليه وسلم فأشاح عنهما بوجهه حتى قال ما هذا فقال أحدهما أمرني ربي أن أحلق خدي وأن أعفو عن شاربي فقال صلى الله عليه وسلم وأمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأقص شاربي وهذا الحديث صريح الدلالة في وجوب إطلاق اللحية من جهتين أما الأولى قوله أمرني ربي وأما الثانية ما وقع من وجه المخالفة بين المسلمين وبين المجوز في ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام من المباهات بذلك الفرق بين المباهة والمفاخرة يبقى في فرق بينهما عشان حرمت المفاخرة ولم تحرم المباهة إن الله عز وجل يباهي بأهل عرف ملائكته ولا تحرم صحيح مفاخرة تكون بباطل ألم أما المباهة بحق صحيح وفي قول عليه الصلاة والسلام من المباهة مما يقوي وجه الوجوب فيها الدليل الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطلق اللحاء وجز الشوارب وهذا أمر صريح في وجوب إطلاق اللحين وهذا ما تفيده دلالة اللغة العربية والله تعالى الموفق والمستهد أكتفي بهذا القدر إن أن قد بلغني صراحة وأريد أن أستبقي ما معي من القوة لدرش القبيلة إن شاء الله تعالى اسمعوا لك طيب من منكم لم يحصل على الشريط يرفع يده الذي لم يحصل على الشريط يرفع يده طيب قم يا الامر الثاني ان شاء الله تعالى ننتقل الان الى مسجد القبيلة لا بأس أن تزيل المرأة شعر جسدها ويصائمة ولا بأس أن يباشرها زوجها, زوجها وهي صائمة ولا يفسد هذا صومها الشيعة البسون الشواك شعار لهم أما أنهم أصحاب العمائم السود الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من خرشان فالصواب أنهم ليسوا هم الشيعة إنما أصحاب العمائم السود الذين يخرجون من خراسان هم بن العباس بن العباس الذين أخاموا دولة العباسيين والله تعالى الموفق المستعان وبيه التوفيق وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.